ع ش انا مع حبك على ح ل و وعلى المره ب ة ي ك ر و ا ن ا مع ح ب ك ع ل ى حلو و ع ل مره ح خيطر و ا ل ل ناجع لعينك ولما ح ف ي ل حره يسكن ح ر م علي غيرك قلبي وروحي وانت حبيب العمر life.